اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك الهدى والسداد أما بعد تقدم معنا أيها الفضلاء في الدرس الماضي أن غبار المعركة في غزوة أحد قد انجلى عن سبعين شهيدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن إثنين وعشرين قتيلا من المشركين هذا في المشهور في السير إن كان بعض الباحثين قد أوصلهم إلى سبعة وثلاثين قتيلا من المشركين وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يتبع المشركين لينظر هل يركب الخيل أم يجنبها ويركب الإبل فجاءه علي فقال بل جنبوا الخيل وامتطوا رواحلهم فقال إذن فقد عزموا على الرجوع إلى مكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يذهبوا إلى المدينة ثم بعد أن غادروا ساحة المعركة أتى شقي من أشقياء المشركين وهو أبي بن خلف اخو أمية بن خلف الذي قتل يوم بدر فاتى على فرسه مسرعا وهو يصيح ويقول اين محمد لا نجوت ان نجا فقال الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم يعطف عليه احدنا فيقتله يا رسول الله قال لا دعوه فلما اقترب تناول النبي صلى الله عليه وسلم حربه من الحادث بن الصمه ثم انتفض انتفاضه تطاير الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يتطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض ثم رماه النبي صلى الله عليه وسلم بالحربه فوقعت في ترقوته فتدهدها من على ظهر فرسه ووقع على الأرض وكانت فيما يرى الرأي خدشا يسيرا فركب على فرسه ولحق بقومه وأتاهم وهو يخور فلما رأوا هذا الجرح اليسير في نظرهم قالوا هذا شيء يسير فقال والله لو أن ما بي من الألم على أهل ذي المجاز وأهل عكاظ لما أطاقوه ووالله إنه إني ميت فيه قالوا ما هذا إلا يسير قال إن محمدا قد توعدني بهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في لما كان في مكة كان قد أتاه أبي بن خلف فقال إني سأقتلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله كان قد نسي هذه, هذه الموعدة التي توعده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وقعت هذا الأمر تذكر هذا فقال إنه قد قال إنه قاتلي فلو بصق علي لمت وبالفعل مات قبل أن يصل إلى مكة ولما خرجوا من ساحة القتال وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه بعد هذا اليوم الشاق الشديد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه استووا لاثني على ربي ثم استقبل القبلة وصفوا خلفه صفوفا ثم دعا فقال اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن اضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما اعطيت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم اني اسالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم عليك بالكثره الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك في دعاء عظيم جاء في الأدب المفرد عند البخاري رحمه الله وإذا قلنا في الأدب المفرد تعرفون صحيح البخاري في أصح درجات الحديث الصحيح وأما كتب البخاري الأخرى فلا يقال أنها في مرتبة الصحيح لكنه قد انتقى فيها أحاديث والحديث المسند أيضا وإسناده لا باس به ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فدخل المدينة فلما رآه المسلمون فرحوا فرحا شديدا أنساهم مصابهم يوم أحد واستبشروا برؤيته لأنه قد شاع عندهم أنه قد قتل حتى أن جاء في حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وامرأة من بني قال من بني دينار قد قتل استشهد أبوها وأخوها وزوجها وهي تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو حي وسليم فقالت أرونيه لأراه لما رأته قالت بأبي أنت وأمي كل مصاب بعدك جلل يعني يسير تهون المصائب إذا كنت حيا وخرج المشركون حتى بلغوا الروحاء فلما وصلوا هناك بدأوا يتشاورون وقالوا ما صنعنا شيئا لأن لو وازلنا بين ما وقع في غزوة أحد وما وقع في غزوة بدر طبعا في غزوة بدر كانت الغلبة والنصر للمسلمين وفي غزوة أحد كانت الغلبة للمشركين لكن ما الذي حدث في بدر؟ في غزوة بدر فر المشركون من أرض المعركة وغنم المسلمون منهم الغنائم وأسر منهم الأسرى وبقي النبي صلى الله عليه وسلم عند بئر بدر ثلاثة أيام أما في غزوة أحد فما فر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أرض المعركة بل بقوا والذي خرج من المعركة أبو سفيان ومن معه نعم هناك من الصحابة من ذهب إلى فر إلى المدينة لكن أكثر الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما أسير من المسلمين ولا أسير واحد وما غنم المشركون من المسلمين غنيمة أبدا فكأنهم إنما أرادوا حفظ ما وجوههم بأخذ الثار من غزوه بدر فلما وصلوا الى الروحاء بداوا يتشاورون قالوا ما صنعنا شيئا لما تغلبنا عليهم وكسرنا حدهم رجعنا لا قتلنا محمدا ولا قتلنا اصحابه فلا يلبث محمد ان يجمع لكم جمعا فيغزوكم وبداوا يتشاورون في هذا الامر ثم ازمعوا الرجوع الى المدينه النبي صلى الله عليه وسلم اتاه الخبر وهو في إنهاك شديد والصحابة رضي الله عنهم في في وضع شديد بهم الجراحات وبهم التعب وبهم ما حل بهم ممن من من استشهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع ذلك لما بلغهم الخبر وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه لملاحقة جيش المشركين ولصدهم عن المدينة إن كانوا قد رجعوا واشترط النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج معه إلا من شهد الوقعه يعني من شهد الغزوة يخرج وأما من تخلف عنها فلا يشهدها وبالفعل لم يشهدها هذا الخروج من المدينة إلا جابر بن عبد الله فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني ما أحب أن أتخلف عنك في شيء من غزواتك وانما منعني ابي لابقى مع اخواتي وقد استشهد ابي واني اريد ان اخرج معكم فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج فلما بلغوا حمراء الاسد موقع عن المدينه سبعه اميال تقريبا لما وصلوا الى هذا المكان لقيهم معبد بن ابي معبد الخزاعي وقيل أنه كان قد أسلم ولم يعلم أحد بإسلامه، وقيل أنه لم يسلم ولكن خزاعه كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سياتي معنا لما تأتي المعاهدة في في, فتح في في صلح الحديبية أن خزاعه دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعبد خذل عنا القوم يعني اذهب إلى أبي سفيان فخذله عنا، وذهب معبد الى ابي سفيان ثم قال ما تصنعون لقد خرج محمد باصحابه لا احصيهم عددا وانهم يتحرقون عليكم تحرقا ولا ارى ان ترتحروا من مكانكم هذا حتى تروا رؤوس خيرهم قد وصلوا اليكم ابو سفيان كان مترددا أصلا ولذلك كان صفوان بن اميه ممن شهد هذه المعركه وكان معترض كان معترضا على الرجوع قال يا قوم قد كانت لنا خاتمة الأمر فلا نرجع فنهزم ولذلك بمجرد ما جاءهم معبد رجعوا وفروا وخ... إلى... إلى مكة فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى المدينة وأنزل الله عز وجل فيهم قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء والله ذو فضل عظيم واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ف رجع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الى المدينة، ومع أن هذا التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم قد أبقى للمسلمين بعض الهيبة، لان بعد بعد هذه الهزيمة اجترأ المنافقون واجترأ اليهود واجترأ المشركون على المسلمين, على المسلمين بسبب هذه الهزيمة، لكن هذا التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم أبقى. لهم بعض الهيبة لأنهم طاردوا المشركين وهربوا منه وكان رجل بعرنه يعني بعرفات يقال له خالد بن سفيان الهدلي كان رجل شجاعا وكان يجمع الناس لغزو النبي صلى الله عليه وسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فانتدب له رجلا من شجعان الصحابة هو عبد الله بن انيس فقال اذهب إلى خالد فاقتله فقال يا رسول الله لا أعرفه صفه لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم علامته إذا رأيته أن تصيبك قشعريره فخرج حتى وصل إلى خالد هذا وبالفعل وجد هذا الوصف ثم احتال عليه حتى قتله ورجع بعد ثمانية عشر ليلة فلما اقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ورآه قال افلح الوجه ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه قتله فقال تعال فادخله معه في بيته ثم اعطاه عصا فقال خذ هذه به فخرج بها فلما خرج راه الصحابه قالوا ما تصنع بهذه العصا قال قال اعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اولى ترجع اليه فتساله لماذا اعطاك هذه العصا فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن هذا قال هذا علامة بيني وبينك يوم القيامة تأتي متخصرا بها وقليل المتخصرون يوم القيامة وكانت معه يضعها مع سيفه حتى دفنت معه لما توفي رضي الله عنه وأرضاه خلال هذه الفترة كما ذكرت لكم بدأ تظهر رؤوس النفاق وبدأ اليهود يجترئون وبدأ حتى من خارج المدينة يجترئون ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه وجعل عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وخرجوا عينا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يتجسسون الأخبار ما الذي يجري في خارج المدينة وهذا من, من الحكمة فعلم بهم قوم من بني لحيان علموا بهؤلاء العشرة فخرجوا خرج منهم عضل والقارح. فخرجوا إلى هؤلاء العشرة في مئة فارس. فاحاطوا بهم وانحازوا إلى ربوه إلى مكان مرتفع. قال في البخاري قال إلى فدفد يعني مكان مرتفع انحازوا فيه. فقالوا انزلوا قالوا إنزل طبعا أهل القارة معروفين بي حتى كانوا يضرب بهم المثل في دقة الرمي بالنبال فقالوا انزلوا وأنتم في أمان ألا نقتلكم فقال عاصم أما أنا فلا أنزلوا على عهد كافر أبقى وأخذوا يرمونهم بالنبال فقتلوا منهم سبعة منهم عاصم وبقي ثلاثة خبيب بن عدي وزيد بن الدثنه وبعضهم يقول الدثنة والذي مضبوط في كتب الحديث الدثنة ورجل ثالث جاء في بعض الروايات في خارج الصحيح أنه طارق بن عبد الله فنزلوا على عهد المشركين فلما نزلوا أوثقوهم أوثقوهم فلما أوثقوهم قال الرجل الثالث هذا طارق قال هذا أول الغدر والله لا أمضي معكم فعالجوه فابى فقال لي بهؤلاء اسوه يعني بالذين قتلوا يقال اسوه ويقال اسوى وهما قراءتان سبعيتان بالمناسبة لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وفي قراءه اسوه حسنه قال لي بهؤلاء اسوه فقتلو وذهبوا بخبيب بن عدي وزيد الى مكه فباعوهما هناك فاما خبيب فكان قد قتل في غزوة بدر في معركه بدر كان قد قتل الحارث بن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف فاشتراه أبناء الحارث ليقتلوه واما زيد فاشتراه صفوان بن اميه ليقتله لي مكان يعني ثارا لابيه الذي قتل في غزوه بدر خبيب بن علي بقي مده وهم ينتظرون متى يقتلونه فخلال هذه المدة رأوا منه العجب كانت إحدى بنات الحارث تقول ما رأيت خيرا من خبيب ولقد رأيته وهو موثق بالحديد وعنده قطف عنب ووالله ما بمكة ولا ثمره هذا في البخاري وفي يوم من الأيام قرروا أن يخرجوا به ليقتلوا في خارج حدود الحرم هم يحترمون الحرم ولكنهم لا يحترمون حرمات الله عز وجل فطلب موسى ليستحد به فأتته هذه المرأة بموس قد أسلمت فيما بعد هذه المرأة فأتته بموس فبينما كان موسى كان بالموس أتاه طفل, أتاه طفل صغير ابن لهذه المرأة فدرج إليه فأجلسه على فخذ فلما رأت المرأة الموس في يد الرجل والطفل على فخذه قال ففزعت لذلك وهي تقول ففزعت لذلك فزعا شديدا فقال اتخشين عليه ان أقتله ما كنت لافعل ذلك ثم لما خرجوا به قال دعوني اصلي لله ركعتين وهذا اول من سن هاتين الركعتين عند القتل فاذنوا له ان يصلي فصلى وتجوز فيهما ثم قال لولا ان تقولوا انما اطال فيهما خشيه الموت لاطلت فيهما ثم قال أبياتا منها ما جاء في البخاري قال وذلك في ذات الإلهي طبعا هي قصيدة طويلة لكن الذي جاء في البخاري بيتان فقط قال ولست ولست أباري حين أقتلوا مسلما على أي شق كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإلهي وإن يشأ يبارك على أوصال شلو الممزعي ثم قتلوه وكذلك قتل زيد وجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل هؤلاء العشرة وكان يسمى طبعا أتوهم في الرجيع ولذلك تسمى هذه وقعة الرجيع وتألم النبي صلى الله عليه وسلم لها ألما شديدا ثم زاد الأمر شدة أن بعض أهل يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن عامر الملقب بملاعب الاسنه أبو البراء فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه الى الاسلام فلم يجب ولم يبعد وقال يا رسول الله لو بعثت الى اهل نجد من يدعوهم الى الاسلام فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم انا اخاف عليه من اهل نجد فقال هم في حمايتي لهم ذمتي ان لا يقتلوا ولا يتعرض لهم احد بسوء وكان رجل كان له مكانه وما ظن أن يخفر فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم سبعين من خيرة أصحابه من القراء الذين كانوا يقومون الليل وفي النهار يحتطبون الحطب ويتصدقون بثمنه على الفقراء من أهل الصفه كانوا من العباد من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العبادة والفقه والقرآن لذلك إذا قيل القراء في عرف السلف يطلق على الفقهاء العلماء ما يقصد بهم فقط قراء القرآن الذين يقرؤون القرآن ويفقهون ما فيه من علم فخرجوا بالدعوه الى الله عز وجل فلما وصلوا الى بئر معونه سمع بهم عامر بن الطفيل وعامر بن الطفيل هذا قبل يعني في بعض الروايات ان المنذر بن عمرو الذي كان على راس هؤلاء السبعين ارسل له حرام بن ملحان يدعوه إلى الإسلام هكذا جاء في بعض الروايات وهذا الذي يظهر الله أعلم لأن أصل القصة في الصحيح فلما جاءه يدعوه أشار بيده إلى رجل فأتى من خلف حرام بن ملحان حرام بن ملحان هو أخو أم سليم فأتى من خلفه وطعنه بالحرب حتى انفذها من صدره فأخذ الدم فرشه على نفسه وقال فزت ورب الكعبة يقول الذي طعنه يقول, ف... يقول قلت في نفسي طبعا هو أسلم فيما بعد يقول قلت في نفسي ما فاز قتلته أي فوز هذا يقول ما علمت أنه فاز بالشهادة ما كنت أعلم بهذه المكانة العظيمة للشهادة ثم انتدب بني عامر عامر بن الطفيل انتدم انتدب بني عامر وهم من قومه فأبوا عليه وقالوا لا نخفر ذمة ملاعب الأسنة ثم انتدب بعض بني سليم وهم رعل وذكوان وعصية فخرجوا معه فقتلوهم جميعا طبعا هم قاتلوا عن أنفسهم كان العدد كبير فقتلوا جميعا ولم يبق منهم إلا عمرو بن اميه الضمري أسر ثم قال هذا الخبيث عامر بن الطفيل قال علي نذر لأمي فسأعتق هذا الرجل ف. جز ناصيته وأرسله فخرج عمرو بن أمية فوجد رجلين من كلا فجعلهما تركهما حتى نام فقتلهما يقول وكنت أظن اني قد اصبت بذلك ثأرا قال فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أن معهما أمان من النبي صلى الله عليه وسلم أن معهما أمانا من النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلت رجلين لادينهما اي ادفع الديه ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الديه وذهب الى بني النضير من اليهود وكان بينه وبينهم حلف ومعاهده ان يعينوه ويعينهم فاتى لجمع الديه فتربصوا به لقتله وكان هذا هو سبب غزوه بني النظير التي ستأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم اسال الله بمنه وكرمه ان يوفقنا وإياكم لكل خير صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين